اي أَحَدُكُمْ احدكم ان تكون له جنته من نخيل من نخيل وعناب تجري من تحتها الانهار له فيها له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه, وله ذرية ضعفاء فاصابها